الوثائق للشاعر خالد آل سليم. الوثائق كان ودك فالوثائق سود الله وجه من خلى خوية والزمان. وتعرف دي بالمسارك من سمية والمتلم جابه الصكات طيق والردي جعله يروح بدون جاية واليمين اللي على زلاه توية قعد ذهاف جالب النشاذلية الوذايك كان ودك في سود الله وجه من خلا خوية والزمان يدور وجبه للحقايق وتعلم دي بالمساري من سمية أشيان من الطيب في روس العالم الرجل صار ذي شعور والله واللهم مالك على الزلة طرايك خبرك دونية موردها المنية الوذايك كان ودك في سود الله وجه من خلى خوية والزمان يدور وجبي يا جايك وتعال ابتدائي ما سميه والكف وقت الرخا ولا الخنايق والردي ما هو يجيب الرديه والله النفس الخطا والريحايق وبجال افعال وني يهمطيه الوذايك كانوا كفال وذايق سواد الله وجه من خلى خاويه والزمان يدور بين وتعرف دي بالمساري من سمية يا أبو مسفر ما يعوق الحال عايك غير طعنا تنتظيمه من خوية يا أبو مسفر ما يعوق الحال عايك غير طعنا تنتظيمه من خوية الوذايك كان ودك في الوذايك سود الله وجه من